ما عاد لي عجب النداء عنه مجعد خل النداء يرفع صوت نوح ويشهر بما يقوله على روز الأشاد. <تصفيق> Hala <laughs> من نداء لا بمناديه طقس عما فيه تنبك الأرصاد لنا مشاريه علينا مشاريه والله يجمنا مع كل معاد وبوضه معا حق عنه الندا على من يجهم عدل عجب النداء عنهم قعد خل النداء ويرضع صوت نوح ويشرب ما قله على روز الأشاد Lena